اعمل خيرا واصنع فرقا ساعد في سعاده انسان اجعل لك بصمه في مجتمع ونجاحا في كل مكان اعمل خيرا واصنع فرق ساعد في سعاده انسان اجعل لك بسمه في مجتمع ونجاحا في كل مكان لا تحقر معروفا من ابدا حكمة تبني أوطان، كن سند لأبيك وأمك، اجعلهم بك يفتخران وإذا كنت أباً فلابنك كن مثلا أعلى من الآن، أطعم أب، أنس أرح، وبكل ملك لك ساهم ودع، أعطاك للناس. حب الخير من الايمان عام الخير اهل علينا اعمل خيرا تلقى سلام أنت سفيرا للفرح للخير في كل الاعوام ساعد طفلا يصبح بطالا قدم خدمة اصنع إنك تبني أوطان كن سنداً بك يفتخران وإذا كنت أباً فليبنك كن مثلاً عال من الآن اطمئن عم أن سترحم بكل من لك ساهم